فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حشان فبأي آلاء إِرَبَّكُمَا تَكْذِبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ فهُ وَلا ج فَبِأَّ آلَ إَبّك ما تُكَرذبَ مُكينَ على رَقْفٍ خُْ وَعَبَقرَرين حِس فَبأَ آلَ ربك ما سكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحابا 119. وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 110. المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين